122. الجوار الكنس 123. والليل إذا عصعس 124. والصبح إذا تنفس 125. إنه لقول رسول كريم 126. ذي قوة عند ذي العرش مكين 127. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا